بل نقذف بالحس على الباطل فيدمغوا فإذا هو ذاهب ولكم الويل مما تخفوا بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومسهل عبداه وتحبه يسر إخوانكم في غفة الإسلام المسليكية بالقسم العربي على فتنامك الفاتح أن يقدم لكم هذه المات. الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم وبرك ولا سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد قال المؤلف والعلم الضروري ما لم يقع عن نظر واستدلال كالعلم الواقعي لعشد الحواس الخمس التي هي السمع والبصر والشم والذوق واللمس أو التواطش وأما العلم المكتسب فهو الموقوف على النظر والاستدلال والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه والاستدلال طلب الدليل والدليل هو المرشد إلى المطلوب لأنه علامة عليه هنا انتهينا في درسنا السابق إلى نهاية كلام المصنف وذكرنا تسام العلم إلى ضروري ونظري وأن العلم الضروري هو الذي يتحصل بالحواس الخمس التي هي العين والأنف والأذن والفم واليد ألب التواثر وأما العلم النظريف هو الذي يقع عن نظر وتفكر واستدلال ثم عرفنا النظر وعرفنا الاستدلال والدليل ذكرنا تعريف المؤلف وذكرنا تعاريف أخرى ثم قال والظن تجويز امرين احدهما اظهر من الاخر والشك تجويز امرين لا مزيه لاحدهما على الاخر اقول العلم ينقسم الى اربعه اقسام يقين وظن وشك ووهن أما اليقين فهو الذي يقتضي فصول تمام العلم دون تردد في معلومه أي يستقر يقينا وهذا لا يستطيع الإنسان أن يدفعه اليقين هذا يستحيل على الإنسان أن ينفره هذا الذي يستقر في قلب الإنسان كالمؤمن بالله الإيمان الذي لا يخليه شك فلا يقين الظلم هو يمي يقين وهو حصول ذنبور العلم اي اغلب العلم بحيث يكون الحصول اربح من الخلاف يعني في الفتوى المسكي يفتي بالراجح عنده لا يقطع عن هذا واليقين بل يستثني ويقول الله أعلم نفسي ما إن كانت المسألة مسألة خلافية فيها اجتهاد لأننا لو عطلنا القول بالظن وبطلت أغلب الأحكام والمقصود ليس الظن المبنون في الشرع لكن الظن الذي هو عن رجل وتقص وتحرم للدليل هذا هو أمر العلم، وكما كان يقول الإمام مالك رحمه الله، وما نظمن إلا ومن، وما نحن بمستقلين. هذا من مالك مع علو قامته وشأنه كان يقول هذا إذا سئل. يفسر ما يقول، ما نظن إلا ومن وما نحن بمستقلين. قال الذي عواطف المؤلف لأنهم تجنيز أمرين أحدهما الظر من الآخر. تجنيز الأمرين أي ان كلا الامرين المعروضين للنظر والتفكير يشح ان يكون واحد منهما هو الصواب يكن احدهما اظهر من الاخر فنظم فيه اي نفق فيه ولا ونتيقن فيه بعض الشيء او عند اللغويين من الفاظ الابضاد الابضاد عند اللغويين هي الكلمة الواحدة التي تستعمل بمعنيين متضضيني الضم الظم يأتي بمعنى اليقين ويأتي بمعنى الشك والريبة الذين يظنون أنهم ملاقوا الضير إني ومنت أني ملاق حسابيا ما شركت ومنت أي تقلت وهذا والذي يصول مؤلف وهذا الذي يقولون يحصل به اغلب العلم أغلب العلم لا يجب أن تفكروا منه ليس كل مسائل الشرعيه في مياه تجويض امرين أحدهما أظهروا من الاخر الثالث المرتبط هو الشك الشك هو استواء الطرفين هنا هو الطرفين مع التردد والحيره تعرف المعلوم الثالث قال هو تجويز عمرين لا مزيه لاحدهما على الاخر أي أن عندك في مساله رايان لا تجد لأحدهما مرجحا فقل به أي تعريفين يا تجويز عمرين لا مزيه لاحدهما على الاخر ان الطرفين مع التوجد والحيرة لا شك ان القول اغلب الاسلوبين انه اشتواء الطرفين ادق من تعريف الجويني لان تعريف الجويني حاصله تجميز امرين فنقول كم من مسائل في السقن يجميز فيها الامرين بيا شك لا نقص فيها بيا شك لكن الضابط انه اشتواء الطرفين نعب توجد والحيرة بحيث لا تستطيع ان تقول لأحدهم فدهو الشك لكن لكم سؤال الذي سهر ودين الذي سهر اجمال عند الثقاء كثيرة خلاص كما ذا كنا بالامس في الواجب المخير هل الواجب المخير على تعليف المؤلف يدخل في الشرق فالففارة اليمين فلا يخير في الانسان فافرافه مستوية تقعل هذا او ذا لا اشكال لكن مع التردد الحرب ذلك الضابط الذي يذكره المتكلمون يفيد معنى الشك وانه لفي شك منه إذا المؤلف ذكر من أقسام العلم فنتين الظن والشك نحن قلنا أنهما أربعة اليقين وهذا لما يكون مستعماء لأنه ذكر العلم الضروري المتسف فلقيا الوهم ذكرنا اليقين هو الذي يقتضي حصول تهام العين دون تردد في معلومه. خلاص. والظن فهو يليه في المفترق والشك استواء الطرفين مع التردد والحيرة. كما ذكر صلست جيز وأمريني لا نزيهة، إلا قرينة مرجحة، لا صدمة في في في رجحانها، لا نزيهة لأحدهم على الآخر. أو الوهم، الوهم. لا يمقابل الظن أي اعتقاد الإنسان في المرجوح يقولون وهما فلان إذا اعتقد خلاف الراجع إذا إذا أخذت بالمرجوح فهذا ظن وإذا إذا أخذت بالراجع فهذا ظن وإذا أخذت بالمرجوح فهذا وهم العلم لا يخرج عن هذه الأقسام إما يقين أو ظن أو شك أو وهم وهذا سامل إن شاء الله ثم يقول الزويني رحمه الله يقول علم أصول الفقه آه إذن هنا المؤلف سيعرف علم أصول الفقه بالتعريف آه التعريف اللقبي التعريف الذي هو علم على الفن وكان أيلبيا يذكره في المقدمة كما نحن قدمنا في درسنا نذكر معناه في اللغة ترتيبيا يذكر معنى الأصل ومعنى الفقه ثم نذكر معناه اللقبي فلا سعاده فقاهه العلوم الاصول الفقه على سبيل الاجمال وكيفيه الاستدلال بها وهذا هو تعريف الشق الاخر من الاصولين وغير التعريف المختار الذي في اغلب الجامعات ولا اسم مستقل ان اصول الفقه هو معرفه دلائل الفقه اجمالا وكيفيه الاستدلال بها وحكم المستفيد لكن نقول التعريف هو طرقه على سبيل الإجمال يقصد بطرقه أي أدلة له. يقصد بطرق أصول فقه للأدلة الإجمالية الاستدلال أي الطرق اختلاف الأحكام من تلك الأدلة الذي هو نظير وكيفيه الاستفاده منها هناك اللي هو تعريف في منهاج للأصول للقاضي البيضاوي الذي اخذه كل من جاء بعده ويعقص ذلك التعريف ثقم المستفيد الذي هو المجتهد الذي يدخس في مباحث الاجتهاد والتقليد والإفتاء كما هو نفسه على ذلك في آخر المصنف يعتذر المصنف على ذلك أنه لا يعتبر الاجتهاد والتقليد والإفتاء من مباحث أصول الثقس أصلاً بل يعتبرون من لواحق هذا الفن وهذا منها بعض الأصولين يقول هذا ليس من مباحث العلم مباحث العلم هو في الأدلة وطريقة اقتباس الأحكام كيفية استعمال الأحكام أما اللي شاروا طريقة لواحق مكملات لأن علم الأصول هذا الذي يستفيد منه المجتهد فما شد أن نذكر بعض الأحكام التي يستفيد منها المجتهد والمخلد والمستفي والمفسد فنسمى اختصار على ذلك التعريف. ثم قال أبواب وصول الفقه يعني الأبواب التي يجتمل على مباحث ومسائل أصول الفقه والتي سوف يدرسها ذلك الكتاب قاله أبواب أصول الفقه أقسام الكلام والأمر والنهي والعالم والخاص والمجمن المبين والواهر والمؤول والأفعال والنافخ والمنسوخ والإجماع والأخبار والكتب والحظر والإلاحة وتغطيب الأبلة وصفة المسكي والمستسكي وأحكاه المجفهدين هذه هي مباحث ذلك الكتاب نتعرض لكل واحد منها على حدة أقسام الكلام ما منسبت ذكر ذلك المبحث لأن الكلام هو ماده الشرع القرآن منزل عربيا منزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون ومنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وكذلك الحديث فيجب على الأصول أو المجتهد أو الفقيه غير المقلب مطلقا أن يكون داريا وعارفا اقشام الكلام مما يتكلم الكلام قال اقشام الكلام فاما اقسام الكلام الفئل الاستئناس ليس تعاطس فاما اقسام الكلام فاقل ما يتركب منه الكلام اسمان الاسم وفعل او فعل وحرف أو اسم وحرف الكلام في اللغة يطلق على عدة امور من يوم الخط فقول عائشة رضي الله عنها ما بين دفتي المصحف كلام الله تخصي الخطوط ومنها من معاني الكلام في اللغة الاشارة فقول الشاعر اذا كلمتني بالعيون الفاتنه ردت عليها بالدموع الجوادر اذا كلمتني اذا اشارت اذا كلمتني بالعيون الفاتنه ردت عليها بالدموع الجوادر كذلك الكلام في اللغة لا يفهم من حال الشيء لا يفهم من حال الشيء مسمى كلاما فقولي عن طرف القصوداتي العظيمة المعروسة يا دار عبلة بالشواء تكلمي وعني صباحا دار عبلة واسلمي يا دار عبلة بالشواء شو في هذا مكان يا دار عبلة بالشواء تكلمي لا يقصد ان تكلمه بل تكلمي أي, اي تلك الحالة التي صار عليها الدار بعد ان هجرتها عبلة تكلمي اي مصنوب يمتي الوحدة والوحشة والهجران وإن صلاحا دار عبدك وسلم هذا الكلام في اللغة أما الكلام للصلاح، ما هو الصلاح؟ هو فواثر أهل فن معين على معنى معين الكلام في الاصطلاح الاصطلاح من؟ الفقهاء ولا المحدثين ولا المفسرين ولا النحويين شك في الصلاح النحويين الكلام في الصلاح النحويين هو اللفظ المركب الموضوع لمعنى بحيث يكون مفيدا ومقصودا للإفادة هذا هو أجمع تعريف بالكلام عند النحويين هو النفذ المركب الموضوع لمعنى بحيث يكون مفيدا ومقصودا للإفادة هذا في نفع إبن واجه ووز في الأيرونية هو أن الكلام هو النفذ العربي المركب المفيد للوضع فهذا الخريف أبقى كيف هو النفذ إذن النفذ لغة طرق الشيء ورميه لفظت البابة الحشيش فلقته المقصود منه في التعريف هو الصوت الخارج من الفن المشتمل على بعض الحروف الوجيائية سهل خارس الصوت اللغة له هو الصوت الخارج.